القيام مع القدره القيام مع القدره يعني القادر هو يصلي القائم يلزمه وجوبا ان يصلي قائما فان جلس وهو قادر مباطلة باطله القيام مع القدره ثم النيه ثم بعد ذلك التكبير تكبيره الاحرام رقم عند جماهير العلماء اقصد التكبير هنا تكبير تكبيره الاحرام اما سائر التكبيرات فمختلف فيها بين الوجب والاستحباب لكن تكبيره الاحرام رقم عند جماهير العلماء شرط عند الخليفه على كل حال من تركها عاملا فان صلاته باطله طيب. يجوز لك أن تدخل الصلاة بأي صفة فيها معظم لله أم أنه يتعين عليك أن تقول الله أكبر يتعين ماذا؟ الله أكبر يتعين عليك أن تقول الله أكبر ما سأجد لو أنه يسأل دخل الصلاة فرأى الإمام وكعه إن دخلت. فرأيت الإمام راكعا هل تكبر وتقرأ الفاتحة أم أن الفاتحة تسقط عنك وهل تكبر تكبيرتين أم يجزئ عنك أن تكبر تكبيرة واحدة تكبرتين طيب تكبيرة الإحرار رقم لو أن إنسانا يختصر على تكبيرة واحدة قال الله أكبر ثم ركع من فقال الله أكبر ثم ركع هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من رأى أنه يجزئ عنه أن يكبر تكبيرة واحدة لكن كنت كبرت الاحرام لأن الصلاة لا تصح بدونها لانها ركن او شرق. ركن او شرط يبقى ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انه يعني ورد عنهم بعض الآثار ما يدل على انه يجزئك ان تكبر تكبيره واحده لكن العلماء قالوا ان تكون هذه هي تكبيره الاحرار يعني, يعني نيتك انها تكبيره الاحرار وبعض العلماء سهل قال لو ان انسانا دخل في الصلاة خلف امام واقع ولم يستحضر نيه يعني انت دخلت الصلاه قلت الله اكبر ثم ركعت ما استحضرتش اثناء التكبير هل هي تكبيره الاحرام ام انها تكبيره الانتقال اختلف العلماء على قول قول بأن الصلاة لا تصح وقال بأن الصلاة صحيحة وهذا القول هو الارجح الا وان تدخلت بغير استحضار نيه فان صلاتك صحيحه إذ الاثار الوارده عن الصحابة رضوان الله عليهم عن ثلاث من الصحابه تدل على الاطلاق محددش ما فيها مالوش ينبغي ان تكبر وان تستحضر تكبيره الاحرار يبقى لو انت دخلت من دغنية قول العلماء بالجواز وهو الارجح لكن لو انت مستحضر ينبغي عليك ان تستحضر نيه تكبيرة تكبيره الاحرام فلو ان انسان دخل الصلاه واستحضر نيه تكبيره الانتقال هو داخل وثنية هو بكبر تكبيره الانتقال. حين إذن نقول أن الصلاة لا تصير عند جماعير العلماء. فين تفهم؟ لو أنت داخل خلف إمام راكع، فأردت أن تستحضر ذرنية التكبير، تستحضر ذرية تكبيره الإحرام. نيته، نيته برد الإحرام. وحين إذن إن ركعت بغير تكبير جاز لك لو انت دخلت خلف الامام وهو راك وانت داخل لم تستحضر نيه ما فيش في أي التكبيرتين تقصد ذو الإحرام ولا رضاً تكبرته وانزلت تكبيره واحدة وخلاص هذا فيه قولان للعلماء الراجح أن الصلاة صحيحة وأن هذا يجزئ بالآثار الواردة عن الصحابة مطلقا بغير قيد. السورة الثالثة بقى. لو أنت داخل واستحضرت التكبير لكن نويت أن هذه تكبيره الانتقال أنت داخل على أنت الانتقال من القيام إليك أو ركوب هين هذه هي اللي ايه؟ صلاتك باطل. لأنك استحضرت تكبيرك طب فين بقى تكبيرة الاحرام وتكبيره الاحرام الإحرام لكن في حال جهود يعني ما فيش زينا حاجة تحمل على أنها تكبيرة. الأرض. الفرق ولا لا تكبيره الاحرام حيث ولا اعتفال تم لو دخلت والامام هناك السنه التي لا خلاف فيها ان تكبر تكبيره للاحرام وتكبيرا للانتقال السنة التي لا خلاف فيها يعني خلاف المسائل التي ذكرتها الان الصور انا ذكرتها خلاص يا صور في إشكال في المساله اللي عند احد؟ لا على ها؟ عامل عامل يعني أنا مثلا اللي ما يكون امامي امام عادي صدقت الخلف امام مباشره قلت الله اكبر كده كبرت ايه؟ مفهد. تكبيره رحيل التكبيره دي ينبغي ان استحضر انها تكبيره الاحراء او لو انا ما استحضرتش اي حاجه في الصلاه لو صحيحه تحمل على انها تكبيره الاحرار لكن لو ان نويت انها تبيط الانتقال قلت الله اكبر وركعت ونويت انها تبيط الانتقال الصلاه باطله الصلاه باطله قلت ان السنه التي لا خلاف فيها ان تكبره تكبيرتين تقول الله اكبر وركعت الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. خلاص طب يلزم إذن أقرأ فاتحة ولا قولان للعلماء قول أنه يلزمك أن تقرأ أن تطرأ الفاتحة وقول ثاني اعتمد فيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة من أدرك الركوع فقد أدرك وحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح أنه دخل المسجد صار ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم راكع فدب راكعا دخل بالصوفيه عشان ابو بكر عمل ايه ركع ثم صار يمشي وهو راكع حتى انتحق بالصف يعني كبد عند الباب ثم ركع فضل يمشي ايه وهو راكع حتى وصل الى الصف وبعد الصلاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما علم انه فعل ذلك او سمع الصدق قال له زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد اختلف الفقهاء فيه هل المقصود لا تعد لهذا الصنيع ان أنت تكبر وتمشي من شراكع ام لا تعد للاسراء لانه دخل يد سمع صوت الرسول جل صوت ارضك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إذا اتى أحدكم الصلاة فلا يترى أنت وهو يسعى وقال صلى الله عليه وسلم لما سنع جلبة رجال قال الناس السفينة السفينة ثم قال لهم فما أدرككم فصلوا وما فاتكم فلاتهم بعض الناس يجي يجري يطلع يجري علشان يلحق ايه يلحق الاذان هذا لا يجوز بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال فما ادركتم فصلي وما فتكم مش وما فاتكم في فأتيني لكن الصوره الجائزه ان انت تركع وتمشي وانت راكع جائزه نعم جائزه حمل قوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد اي لا تعد للإسراع ما تجريش بسرعة والدليل على ذلك ان أبا بكر كان يفعل هذا بعد ملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحديث وهو أفأى مبيني من غيره وثبت هذا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن الزبير من الصحابة الذهو الله عليهم أنه عبد الله بن مسعود دخل المسجد والامام راكع فكبر ثم ركع ثم مشى وهو راكع فلما وصل الى الصف رفع الإمام يعني دخل الصف لامه رافع فبس بعرفوا دي لتتعلموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنكر وان كان الاولى عدم فعلها ليه بالخلاف الوارد في الحديث هل زادك الله حرصا ولا تعوا يعني لا تفعل هذا بالمرة أم لا تعد محل خلافه المترجح في هذه المسألة أنه ثبت عن الصحابة عن أكثر من صحابي عبد الله بن الزبي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك. ابن مسعود ركع ثم صار حتى وصل إلى الصف وقد رفع الإمام ثم لم يقضي ركعه لم يقضي ركع يعني ترى ركوعه هو ركعه هو ماشي عجه من الركوع فقيل له لا, لا تأتي بركعه؟ في الصف سألوه دخلت الصف؟ قال ألا تأتي بركعه؟ قال لا إنها سنة إنها السنة فنسب ذلك لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقوي الجواز في هذه المسألة ونبدا مصنف في هذه المساله بشيخنا ابراهيم الشيخ بحب الله اسمه القول المسموع في ادراك الركعه بالركوع ناقش فيها هذه المساله من قبل ان فيه خلاص فهمتم هذه المساله لكن عشان المساله خلافية فانا اقول الاولى ان لم الخلاف لو فعل هذا فلا اشكال فيه ولا تنكر على فاعل إذا عرفنا التكبير بالأثار ومن أدرك الركوع استدل في هذا الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة بأنه سقطت عنه فاتحة الكتاب بعض العلماء يضعف هذا الحديث إنه ضعف الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة يقول بل يجب عليه أن يضرأ فاتحة الكتاب ثم يقضي بعد ذلك، ولقد ركّت أمام مكين لابد أن يقرأ في الكتاب. والحديث يعني خلاف بين ولايتي، والخلافة أقوى المسائل الخلافية قلنا قبل ذلك، وأريد أن أصل هذه المسألة عند الجميع. المسائل الطوية. الخلافية القوية، الخلافة القوي، لابد أن نوسع فيها على المسلمين ولا بضاني. طبعاً الخلاف ما أسعار. صحيح قد يترجع عندك قول من الاقوال على حسب الدليل لكن انا ادين لله بما يترجع عندي على حسب الدليل ولا اهجن القول الثاني عشان في مسائل تيجي في الصلاه في الصلاه بعد كده قلنا رفعوا صفحة رفع اليدين صفه رفع اليدين من يوم فكره اللي بيديك ولا تظل الاصابع يعني كيف؟ ماشي حذو ايه المنكبين اي جزء فوق الاطراف الاثنين يجوز ذلك هذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تضع اليدين وضع اليدين فين وضع اليدين <تصفيق> على الصدر بين الصدر والسره على الضبط كل هذا جاء لا اشكال فيه طب لو واحد ارسل يد يعني كبر وزاد البطيخ يفعلون هذا وياتون كثيره يكبر وين ويعبد ذلك هذا مخالف لإيه؟ لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن صلاته صحيحه ولا باطله صحيحه صلاته صحيحه لان وضع اليدين منازع فيها هل هو سلسه ام واجب في خلاف العلماء والجمهور على أنه سنة الجمهور على أنه سنة وترك سنة لا يقدع في صحة العدادة فاكموا ذلك جدا بعد كده يسكت سكت يقول فهي قبل براءة الفاتحة فهي براءة استكتاع ثم بعد ذلك أعوذ بالله من للشيطان للإستعادة هل هي في كل ركعة أم في الركعة الأولى خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء خلاص؟ بعض العلم قد تقرأ في كل ركعه لعموم قوله جل وعلا إذا قرأت القرآن فاستعد إذا قرأت في أي وقت تقرا القران تستعد بإدامه الشيطان الرجيم وبعضهم قال الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ في رتعة الأولى الأمر ساسي المسألة الأمر فيها ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة يقرأ بسملة كان يجهر بالصلاة ولا يسر بها البسملة يسر يجهر السنة او الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث الدليل اقوى أنه يسر بها تضرح صلى الله عليه وسلم خلف إمامه يا اخوه لا نعم يشتاز المسجد لا الامر في ذلك ساسم خلاص وان كان الارجح الاصرار بالبسمله عند قراءه الفاتحه قلنا ان الراجح هو قراءه الفاتحه في كل الركعات فيما يجرب وما يصر فيه وذكرنا ذلك في الاسبوع الماضي بالادله الثالثه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تنازعوني في القرآن إلا بأم الكتاب هذا ثبت عن عبادة بن رضي الله عنه ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة صلاه نكرة والنكرة تعم يعني أي صلاة وأي ركعه من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحه الكتاب فصلاة خداج غير تمام ولما سئل ابو هريره رضي الله عنه عن ذلك فقال له السائل فمتى نقرا خلف امامنا قال الفاتحه يعني قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي اقرأ بها في نفسك مش معناه في القلب في نفسك اي سرا كما نقل الامام بلقي اجماع اهل اللغه على ذلك فهذا دليل على انك سورة الفاتحة خلف الإمام سلمنا أن بعض الناس أخذوا بفتوى بعض عن العلم ممن قالوا من كان له إمام فيجوز له أن يمسط وأن يسمع للإمام وأن لا يقرأ الفاتحة صلاة صحيحة ولا باطلة صحيحة إجناعا صلاه صحيحة بلايه؟ بالأجناع خلاص إجناعي عقد على صحة صلاة البحر المسألة مساله بين العلماء <تصفيق> ثم بعد ذلك بعد قراءه الفاتحه هل يسكت سكتة بعد الاستقرار خلص الفاتحه تسكت سكته فيقدر ما يقرا من خلف الامام مثلا سوره الفاتحه اعتمد القائلون بالسكوت بعد قراءه الفاتحه سكتة على حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين سكتة قبل القراءة الفاتحة وسكتة بعد فاتحة الكتاب وفي الوية ثلاثة سكتات سكتة قبل القراءة الجلسة دعاء و وسكتة بعد قراءة الفاتحة وسكتة ثالثة قبل أخوة بعد, بعد الاتهام من قراءة السورة وهذا الحديث جاء من رواية الحسن عن جابر بن صورة والحسن لم يسمع عن جابر بن صورة فالحديث ضعيف الحديث ضعيف فالصحيح أنه لا يسقط إلا السكة الواحدة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هرير اللي يقول فيه دعاء الاستفسار وورد الحديث الآخر حسنه بعض العلماء أنه كان السكتة ثانية بعدما ما ينتهي من قراءة السورة السورة اللي الفاتحة يسكت مقدار ما يلهث ولا نفس بشو تقدره الله أكبر الله واحب خلاص قراءة السورة بعد الفاتحة سنة فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقرا في الركعتين الاوليين بام القران وسوره وفي الركعتين والعصر بام الرباعيه وفي الركعتين الاخريين بام القران بس إذا في الركعتين الاخرى تصل على ام القران فان قرا في الركعتين الاخريين تلقى الرباع في العصر من الظهر والعصر والعشاء لو قرأ فيهما بصورة فقد ورد ذلك عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلم أنه يقرأ في الركعتين الاوليين مقدار ثلاثين آية وفي الأخرين عن النصف من ذلك إذا ثبت عنه عنه كان يقرأ لكن الأكثر من حاله أنه ما كان يقرأ صورة في الركعتين سنة عارفين سنة لأنه لا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقراءتها بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم حكاية فعل الصحابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الأوليين لأم القرآن وسوره، وحكاية الفعل مجرد فعل النبي يفيد الوجوب للسنية فقط فهذا السنية فقط ليه؟ السنية فقط الوجوب يحتاج إلى أمر افعل كذا خلاص خلاص قرأت الصورة ثم بعد ذلك تكبر تكبيراً الانتقال وترفع اليدين ورد عن ابن عمر في صحيح الإمام مسلم صحيح الإمام البخاري أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات يعني حفظ عنه رفع اليدين في أربع مواضع انتبه للمسألة قال ده تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع بنفس الصفه اللي احنا ذكرناه يبقى عند في تكبير الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع بتقول سبحان الله وبحمده وعند القيام بنفس الثنين يعني نحسن زي تشرب تشرب نحسن زي هذا ما عليه جمهور العلماء قال ابن عمر ولم يكن يرفع صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وفي لفظ عند البخاري وما كان يرفع اذا قام من السجدتين من السجدتين ولكن ورد حديث اخر عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع عند كل خفض ورفع على كل حال جماهير العلماء على أن رفع اليدين في هذه الاربع مواضع فقط خلاص بعض العلماء صح على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل خفض ورك. طب هيدخل هنا بين السجدين بل ثبت أنه كان يرفع بين السجدين أنه كان يرفع أخنرومي. أنه كان يرفع بين السجدتين لكن هذه الأحاديث منازع فيها من نهاية السحة والأصح فيها أنها ضعيفة لا تثبت بدليل إيه؟, إيه؟ ابن عمر قال إيه في الحلسين ولم يكن يفعل ذلك نفع النفس اللي كان بيرفع إيديه في غير الملاطن الأربعة هذا نفع صديق من ابن عمر رضي الله عنه ومن ثم يا إخوة ضعيفة الأحاديث الأخرى، بعض العلماء حسنت، فمن حسن تلك الأحاديث، النبي كان بيرفع في كل خفض ورفع طبعا كل واحد جنبك بيصلي، كل ما يجي او ويعب يرفع، يومين من استجتين، والله يذكر، بينزل الله يذكر، ما تقولش بشهب تقول صلاتك باطلة، لا تقول الله صلاتك باطلة، صلاته, صلاته صحيحة. لأنه قد أخذ بقول من قال بجواز الرفع في كل خفض ورفع واعتمد فيه على حديث الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسنه الشيخ القفاني رحمه الله تعالى لكن هذه مسألة أيضاً؟ دي المسألة الخلافية الواسعة لكن الراجع الذي عليه جماهير العلماء سالة وخلفاً الاقتصار على المواضع الاربعه أكتفكي حسب خلاص نكمل باذن الله عز وجل في الاسبوع القادم سبحان الله وبحمدك نشهد ان لا